بين يدينا فرجانا بالضمان الخرق رحمه الله تعالى أحد المشاهد المادة الحمدين هو عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد الخرق بكسر الخار المعجمة وفتح الضائر المهملة نسبة إلى بيع الخرق رحمه الله تعالى ذاته السمعني هو الصاحب المكتصر المشهور مختصر الخرق توفي رحمه الله سنة 34 و 33 المغني ومختصر الخرق في مذهب أحمد عن المتقدمين والمتوسطين عند المتقدمين والمتوسطين مختصر الخراقي ولم يهتم كتاب في المذهب مثل ما قدم هذا المختصر ولا اعتني بكتابه مثل ما اعتني به حتى قال العلامة يوسف بن عبد الهادي في كتابه الدرن النقي في شرح الفاظ الخراقي قال شيخنا عز الدين المصري ضبط للخراقي 300 شرح بوقت الخرطي ثلاثمائة شرح وخليط طلعنا له على ما يقرب من انشرين شرحا وسمعت من شيوخنا وغيرهم ان من قرأه حصل له اكدى ثلاث غصال اما ان يملك مئة بنار ذهب، او يلي القضاء او يصير صالحا هذا كلامه يعني كلام كله بركاته يعني كانوا من اهل طاعت الله سبحانه وتعالى وحسبهم من اولياء الله عز وجل. يقوله بالجملة مختصر بليهم لن يستهر مثله عند المتقدمين اشتهاره اشتهاره وأعظم شروحيه وأشهرها المغني ابن قدامة المخلصي موفق الدين رحمه الله تعالى وكان في مجلدات بخار من رحمه الله وأغلب نتبه الآن في ثلاثة عشر مجلدات نكمل دفعتنا مع العزة شرف العمد مسألة قال وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام لا خلافة في سنية هذه الصورة إن كان ذكرًا لما رأى ابن عباس قال بيتُ عند خالد ميمون فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بيروآتي فأدارني عن يمينه تقابل لي قطيرة وكانت صغيرا فكان يعني يعني يجعل بشعر يبغى يقول فأدارني عن يمينه وهذا الحديث مرتَّبُ عليه فإن وقف عن يساره لم تصح ولا تُور الحديث والأشبه أنها تصح معه فواجد السنة لأن هذا من يأتيه ناجون عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيته أنه قال تهيئة من هيئات الاتمان وذكر الشيخ بن رحمه الله مثلا فإن وقف وحده خلف الصف لم يصح أو لم تصح يعني صلاته لما روى أبو داود عن وابصة أبن معه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا خلف الصف وحده فآمره أن يؤيد الصلاة راح يفشل قال أحمد حديث وابصر حسن قال في المنذ ثابت الحديث وفي حديث عن ابي شيبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل فرض خلف الصف استقبل صلاتك ولا صلاه لمخلف ولا صلاه لفرض خلف, خلف الصف استقبل صلاتك ولا صلاه لمخلف خلف الصف او لفرض خلف الصف نعم لا اجر عليه ان شاء الله ان اقول دا يقول إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه لما روى أنس قلق قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إماما وصفدت أنا واليتيم خلفا أو صفدت أنا واليتيم وراها والمرأة خلفنا فصلى صلى الله سلم رجعتين متفق عليه بلونا في مسئلة المتالي خلف الصف يعني مثلا مما كبر الكلام فيها ذات جمور أهل العلم اللي أن هذه الصلاة قتلها ولا تغطر الصلاة لها وحديث أبي داود وهذا من الحديث نص في المسألة في أنها تغطر صلاة إن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة ولا أرضها من هذا الضبان قال اتكبر صلاة فإنه لا صلاة لمفيد خلف الصلاة ولا الآخر فأمره أن يعيد الصلاة وقال إنه لا صلاة لجرس خلف الصلاة لكن هذه المسألة لابد لها من تصور قدر الخرط في تصورهم أولا ألعنوا معنا بأي حلالي الله رحمه الله فلنفرضوا لهذه المسألة والدهيل في صفهم وفي يعني في كثاتهم في صفهم أن يكون الرجل عالما بالحب عالدا لهم من هذه العد مصنية ركعة كاملة والصف الذي بينهم أو الذي أمامهم ليس به مز أعصيهم الصف في هدى صف يمكن أن وهو يعلم الحكم ها، ويلصلي ركعًا مكتملاً لبعض ركعات، ومن غيره، فإن كان جاهلا فلا يخطو صلاة، ويعنتهم، وإن كان معدوراً بصورة مصورة مثلاً من هذا الإنسان، من أطفال مثلاً الأمراض التي تحتاج مثلا إلى تهوية زائدة حديث الناس، عجب وراء تحت مراحل الضوء. وبلاد الصف في مكان مزنوق وحارج وكلام من كده وهو يعني رجل كبير في السن ونحن في تضيق وكلام من كده فنحتاج لنوضع في مكان هيدا تهولي فهو جمب الشباس او تحت المرح كده هذا موضع مفرد مش في كلام الصف الذي قبله هنا لا حرج عليه إما جعل عليه مفتيني من حرج وضخال نبيل الغرض ولد ربضو الى داقة الأمر التشع حسب القائلة الشرعية بعد ذلك اللي صني ركعة الكاملة لان بعض الركعة لان تسمى صلاة بعض لا ل طالما لو قلنا ان الشركات كلها غلط برجع من حاجه ما تمام فيجاينا نقول له لا صلاة المفرد دي ما تبقى اشد ما صلاه في فإن يعني سلل واحدة وإي من ركعه فاني كبر وقرا ورجع وسجد سجد واحد ثاني يلحقه خلاص دخلت في المثل حتى ان كان عامدا عاملا من غيره طالما هو يصلي صلاة كبيره او ركعه كبيره بيعتبره صلاه تمام هذا الموضوع طيب ده لو جه الواحد هل له أنه هو أكبر الصدف خلص الإيمان الصدف كان ثم هو يمزي كالسان وليو ورد هذا الثمام للتعليق أثر من الثانيين ويمسك فهم لن المخالفات كما ذكر الشيطان الكريم وغيره رحمه الله تعالى قال أولا أنه تصرف في الصلاة للتصدف بغير دليل من الشر ثانيا أنه أحدى تفجرة في الصدف الذي أمامه قد قال جديما قد أصدفا قد أعوه الله ثانيا أنه صوت على مسلم الحظ التقدم للصدوف بين هذا الله سبحانه وتعالى وضيء عليه فترة الصف المتقدم رابعا انه اهدى ترتكة بالمصليل ان هم يعني ايه اللي حصلت المسألة وممكن يرتبطوا المصر حواليهم وكلام الكلام فهذا التصرف يعني انسان يذهب به بسر المسألة تمام جاء الصف قد ها واغلق من جانبية وتمه فيه مش موضع خلق الناس في بعضها يصلي خلق الصف المصري ده ونحلق عليه تمام اما اي كان الصف امامه فيه فرجة وفيه عند ورق من ا وقال صلى بعض ركع فلا يدخل في هذه المسألة انتراض المدلعة البسيط لا تطلق على عوانين هذه المسألة يقول إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها فارد وده دليل على إذن انذن كان الإنسان لا يجد من يحاجيه مع تمام الصف صلى وحده صلدا والمرأة لما لم تجد من يحاجيها ولم يكن تتقدم في الصف الذي فيه الرجال صلت بمفردها وصحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها ولم يأمرها بالإعادة لمسألة قالوا إذا كانوا جماعة وقفوا خلفه أي إيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لأصحابه فيقفون خلفه ولذن وقف جاد وجبار جبار النصح عن يمينه صلى الله عليه وسلم وشمالي أخرهما بيديه إلى خلفه اختصار للرواية الصحيحة عند مثل جاء جبر بن عبد الله وقف عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه وسلم عن يمينه فجاء جبار النصح فوقف عن شمال النبي فجذبهم النبي صلى الله عليه وسلم معا خلف خذفاه وتقدم عليهما صلى الله عليه وسلم تمام آه. وهذا ايضا دليل على ان من صلى على نسال امام المعفلوق يمين هي الصلاة بس باطلة لدليل ما أبطاشي صار جبار الصحر لما كان ان ايه يعني جابل انعدي درس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم وفي الاول جيبوا الشمال لم يجابوا يمين الثاني يقول الشمال جابههم من اثنين وراء معطاشي صار حدى المه تمام فالقول بالجزمان يتفق الى دليل وهذا ليه مفر مسألة، فإن وقف عنين منهما أو عن جانبين صحة، يعني كلهم فيني منهم، فكل يمين من واحد واسف واسف شمال، صحة، وخالف السنة، تمام؟ لأن السنة يتقدم وكميلان الصف، ها؟ صلوا عن جانبين، شوي يمين وشوي شمال وهو في نص الصف، هذا ذلك، ها؟ يكره بغير حادث، ومع تزاحم الأماس لا يكره. يعني ممكن الصبت زحمة جدا جدا ومش مكان في الإنسان وقصة نص ما هو مؤهد لحظة نجيها لما رؤيا أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود فلما صره قال هكذا رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى. إلا أن مذهب ابن مسعود في هذه المسألة على القديم المنسوخ إذا كانوا ثلاثاً يتقدم الإمام خطوة ويقول كإيه كالمسنس إذا كان الإمام مثال كده واحد وقعاً يمينه متأخر قليلاً واحد وفع عشوانا متأخر قليلاً وفي هذه الصورة إذا صلى هذه الصورة تكون صفة ذكور صفة ليه بأنه يتمع بين كفتين ووضعوهما بين فشلين مش تخطئ ليه على ركبه تمام؟ كان يفعلون هذا في أول التشريع ثم نوشل هذا الأمر بعد ذلك لما رأى بعض الصحابة في ولده يفعل هذا فضربه وفعله كنا نفعل هذا فنهينا عنه كنا نفعل هذا فنهينا عنه وجاءت السنة بوضع الأكف على ركب وتفريج الأطفاء بعد أت مسألة فإن وقضوا قدامه لم يصح لغير إلا في ملحان ولغير تضايق مكان فإن ضاق المكان في مصنين وليس هناك مكان إلا أن يتقدموا على الإمام صح ذلك ولا حد وفي المسألة برصد لغير هذا المورى المختصر بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم بيه ولأنهم يرونهم فأنت قد تدون بخلاف ما لو كان قد دامه، ها؟ وقد جاء في بعض سور الضرورة أن يتأخر الإمام، ذلك جهده أمور أخرى، يعني على على تفسير سنبني. ولأنه أخطأ نوقته فلم تصح فلا كما لو صلى في بنته ثلاث الإمام. هذا طبعا كل معه. مع عدم الارضل اما ان كانت المنظر بفضائط المكان وإن ما فيش مكان في التمدد والتوتر بعد المسجد في ظاهر الامان او عن يومين ما فيش مفيش غير قدام اولا يمكن ان يتقدم ويصلي الناس خارج المسجد يبقى هو حيصلي داخل المسجد ولا يتقدم يتقدم والمسألة فيها ساعة وما جعل عليكم في الدين الحراري مسألة وانصلت امرأة بالنساء قامت معهنة في الصف وصفاها لما روى سائل اذن المنصور أن أم سلم تأمت النساء فقامت رفضهم بيقول أفراج الزرافون في أم أبي شابة أحضر الزنب كما في رفض الرائع كلهم من حديث كجيرة بنت قصين عن أم سلم قال النووي سنده صحيح وروي له ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها والله هذا صحرات الثانية عن عائشة أم المهنين رجال الله تعالى عن ذلك وروي عن إبراهيم يعني النخي قال تأم المرأة النساء في رمضان وتقوم معهن بِحَطِهِنَّ يَرْكَعْنَ بِرْجُوعِهَا وَيَسْجُدْنَ بِسُجُودِهَا قال لك رأى الزيل العي في نفس الغاية من طريق إبراهيم أن عائشة كانت تأم النساء لشهر رمضان فتقوم وسطها وعذاب ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والشفعين قال أنه وجد سنة أبو صحيح نفسه في نفس الغاية بالإمام الزيلع الزيلع ينزل في طريق إيه زيلع من قرى نعم ولأن المرأة يستحب لها التفتُر فلهذا يستحب لها فلهذا تُلِك لها التجابث تجابث ضبعين حال حال السبؤ لا هذا على خياله ولكن كانت أم الزردة امرأة شقيه وكانت تصلي صلاة الرجل وكانت كانت في التشهل ليست الرجل وكانت علامة تفتيح هذا المرأة ثم فيش دليل على مثلا المرأة تلت في بعض الهيئات تكون امرأة في صلاة في صلاة مشروعة تنقوع شورى ولأن النساء فئوخ الرجال التي فيما خص بالذبيح. قال وكونها في وسط الصف أسر لها فتحب لها ذلك كالعريان. يعني الى أمر النفس. مسألة وكذلك إمام الرجال العراة الله مزلم الصغرى المسلمين. وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم ليكون أسر له فلا يرى عرته. مسألة فإن اجتمع رجال وصبيان وقناتا جن قندهم. ونساء تقدم الرجال لأنهم أفضل ثم الصليان لأنهم هلونهم في القضية ثم كناها لاحتمال أن يكونوا رجال ثم النساء ورأت في ما مروي عن أبي مالك من أشعر أنه قال ألا أحدثكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام أو أقاموا الصلاة فصدت الرجال ثم صدت خلفهم الرجال ثم صلى لهم قال هكذا قال عبد الله لا أحبه إلا قال فلات أمتي هذا فلات أمتي إلا أن هذا النبي رحمه الله فلات أمتي لكن السنة المتنقلة عمليا عن سلم وعمر من هذه لا البداية لقول النبي صلى الله عليه وسلم دياليا منكم قولوا الأحلام وأنها ثم الصبيان ثم النساء في أخرى الصحب لقول النبي خير الصحب دياليا أولها وشرها أقلها وخير الصحب النساء أولاها وشرها وخيرها مسألة ومن كبر قبل سلام الإيمان فقد أدرك الجميع ومن كبر قبل سلام الإيمان يعني خروج المسؤولات فقد أدرك الجميع فضلا لا فقها وإلا جميع الإدراكات تدرك أو تدفت بالركعة على ما ذكرنا من اختيار شيء الإسلام رحمه الله وطبعا وعقل من ذلك فضل الله وقت يوتيه من يشاء حديث أبي دوسر شناني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توصى رجل في بيتيه فأحسن نضوء ثم عمل إلى المسجد كانت الخطوات وحدها ترفع درجات والأخرى تحط خطيئة فيقضر أحدكم أو ليباعد فإذا أتى المسجد جماعة فصلى معهم كان له مثل أجورهم لا ينقص ذلك الأجورين شيئا فإن أتى المسجد فوجد الناس قد صلوا بعضا وصلى لنسيب بعضا كان كذلك جينا أولا في الأجل فإن أتى النجد ووجد الناس قد صلى فصلى لنفسه كان كذلك كأنك إذا فضل الجماع يدرك ولو بغير تبرة ولو بغير جماعة صلها، تمام؟ أم فنأخذ هذا الكلام يعني جماعة باللّه يعني من كبر قبل سلام الإمام فقد أضرك الجماعة يعني بتسليم واحد، إما مسلم على اليمين وأنت أشر مسلم على الشمال، الفضيلة مفروضة مفروضة إن شاء الله أقل من ذلك مفروضة إن كنت من أهل الحفاظ على الصلاة في الجماعة لأنه أضرت جزءا من صلاة الإمام فأشره ما لو أضرك ركعة. وكما سألت من ذا يظهر وكلمنا على ما تضغط به الصلاة لكما نعم سيبقى اه نعم كل المقبل طبعا كل سنة تحرق مسائل الكبر ما قال ان الثلاث تبعليه هاجل المسائل الصبر نعم السنة والبداع يعني؟ طبعا مسجد السنة أولا مسجد السنة أولا مسجد السنة كثير العدد أولا بمسجد السنة قليل العدد مسجد السنة قليل العدد أولا بمسجد البداع كثير العدد نعم بيقولوا لأنه إذا أدرك جزء من الصلاة فدخل مع الإمام لاجمه أن ينوي الصفة التي هو عليها وهو كونه مأموما فيجري في فضل تمام؟ دون استقرتوا عليها إيه؟ الصلاة. الصلاة. ان ايه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن داوود اذا جاء احدكم الى المسجد فوجدنا سجودا فليجث ولا يعدها شيئا ومن ادرك ركوعه فقد ادرك صلاه ومن ادرك ركوعه فقد ادرك ركعه مساله ومن ادرك ركوعه فقد هو من ومن ابرك الربوع فقد ابرك الصلاة انما رضي الزباية قاعد ولا صحيح شيئا الارواح رضي من ابرك الربوع فقد ابرك الصلاة باب صلاة المدين نعم اخلي الجماعة السنين سنة تبقى وما جمع في قول الامور الليل نعم نعم نعم اتفع فقد ابرك الصلاة نعم نراك على الجاتب والأفرم هذا الوصف غير مبوض شخص ما يفعله نراك عليه غير مبوض أفرم في السلام صحي السلام لا لا لا تقفر في السلام ولا أبو داود بالصلاة في, في بابي يوزي تروازه للمفاعله كيف يصنعه وصول أبو داود بالصلاة بزوط أفردك بالصلاة بشواء لوحدة لنا تقفر دكبار وإيه يا ربط المسألة ده كان نفس الوضع اللي بحنا نشي حد غير بعد الموضع فيما تضغط بردك عادة لأن عارفك بخير قد تضغط عن ديه كان الشوكين الجي يتصل لأنه إيه عارفك على تضغط إلا للصباح ثم رجع هذا القول في أهل الخولين وده نقل عنه صاحب عهل المحبوط شرط سنة أمي نقل أهل الخولين عن الشوكين لباحث طويل يعني مثلاً أراد أن يرد عليها يرد في عهل المحبوط شرط سنة أمي دويه تبغيره إذا كان قيام يزيله في المرض يصدق جالسه نعم لم إن لم يضغت على ذره قول واسول الله عليه وآله وسلم الإمراهن والماء فاللقائنا إن لم تفتح فقاعدة إن لم تفتح على ذره انشق شفق عليك على ظهر إن عدد على الضفور والسجود أو الماء لنا نعم وعليك باون فاتف والسلوات في الماء وإن شفق عليك فعلى كل الألعاب التي فيه وقفتها لا يكون ثلاثة في وقتين، بل الجمع بين الظهر والعصر وبين الاثنين في وقت جمع. فالجمع في الوقت الأولى تورس منية الجمع عند فعلها، ويتورس استمرار العصر حتى يصنع الثانية منهم، ولا يفارق ولا يفارق بينهما إلا بفضل النضوب، وإن أخرت تورس تمرار العصر إلى دخول وقت الثانية، وأن ينوي الجمع في الوقت الأولى قبل أن يضيف حد عليها. ويجيز الجرع المساكل الذي لو القصف ويجيز المطر بين العشاء نعم حسنا باب الصلاة المريض قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال سبحانه وتعالى ليس على المريض حرج. يقول والمريض إذا كان القيام يزيل في مرضه صلى جالسا يديد في, يؤخر في مرضه يؤخر برؤه يُحذي فلغ مرض لم يكن كل ذلك فلغ فإن لم يُحذق فعلى جمج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإمرانة المصير وحد جاء يشتكي بوسير قال كانت بي بوسير فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أشكلها فقال صلي قائما فإن لم تستطع تقاعدا فإن لم تستطع فعلى جميع وأجمع على أن فرض مل لثيق القيام أن يصلي قائما نعم ايسجد الشمس وترى واجمع على ان فرض ما لا القيام ان يصلي ذلك مساله ان شق عليه يعني الصلاه على تنبه صلى على ظهره ووجهه هو يذله الى وجهه وذله الى القبلة يعني مد الناظر الى القبلة او باطنه فاه لان ذلك اثر عليه فان عجز عن الركوع والسجود او ما بايمان ان عجز عن الركوع والسجود من جلوس او ما اديهما وغالبا لمستوكي عاجز عن ركوع والسجوء او اديهما لانه عاجز عنهما ويجال سجوته اقفضا من ركوعه اعتبارا باصله ماذا ايه اصلهم ان اصل السجوت اقال في الاتفاع من ايه من اصله قالوا عليه خضاء مساته من اصف لواته اقمائه كالنائم هذه المسألة فيها نزاعه هل الموم عليه مكلف اصلا ولا الإجماع أشبه الجنون. ده موضع يعني نذك بين بأنفقتها. فمن قال إن المجمع عليه إذا نبه بعد طول أمر إن تنبه قالوا أشبه الناس. ومن قال أنه يعني لا ينتهي بيسر، آه، أو من قال أن الإجماع يرد على الأنبياء قالوا أشبه الناس. ومن قال أنه لا يتنب لا يتنبه بسهولة إذا نبه قال أشبه المجنون. تبعدين يشرح فيه. أو أصول من علماء في التكييف الإجماع ودعارد من عوارض الأهلية. الإجماع عارض من عوارض أهلية مكلم. أهلية الأداب. تمام؟ ممكن تراجع منحة الأهلية في أداب في الوثيقة في فصول تقرير دستور مثلاً زين. منحة زين. تمام؟ منحة الأهلية وعوارضها. منحة زين والإخوة خلما فصل إليه وقرأوا قراءة فيه. فالأول من جنة العوارض. العوارض السموية والعوارض المختسبة. عوارض مختسبة زي الخطأ وزي وزي الجهل وزي السهو وكلام كله. فبقول الخطأ السماوي ذاي النوم وذاي الجنون وذاي الصغر وذاي الحيل ونحو هذا الأشياء ذا لا دخل لمكلف بذلك. طبعاً من جملة العوارف، النوم النوم مقصوص على أحكامه والجنون مقصوص على أحكامه. الإجماع لم ينص على أحكامه. فأصبح يختلف إنه على ما حيحكوا الجنون الإجماع بالجنون، فيكون المغمى عليه غير مكلف وعليه لا قضاء في الثومن إن صارم أو إنه نستارق إن النهار مغمى عليه. جميعهم هل يقضي كالنائم هل يقضي المسلامه كالنائم ولا يقضي كمان يعني يلتبه الجنفة اثناء اليوم ولا المثال مش مكلف اصلا مانتا ابن رجج الحديد في الكتال اللي بداية المبتهج يقول اصلا ان المم عليه اشبه المجنون فهذا رفع عنه خلق التكليف فلا تأمره بلا تأداء ولا بخضاء تمام بعض اهل علم يقول الاهماق يارجوا على الانبيئة ولا يرد عليهم البلون إجماعاً فأشبه النوم. وإذا مثلاً ما صار ليس بالسهولة مثلاً الإجماع. والأشبه أن المجمع عليه إذا صار إجماع وقت صلاتين المجموعتين أنه نقض انه أنه نقض عليه أشبه النوم. يقول وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بالنظر والعصر. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. الجمع بين الصلاتين ذكرنا أن العلماء اتفقوا على جمع الجمعة على دواد الجمع بين الصلاتين في الجمعة، لكنه في بالأسباب مبيحة للجمع. فانفاضح نفية من دون العلماء إلى أنه لا جمع إلا إلى النص، لا جمع بين الصلاتين إلا إلى النص. مش عندهم جمع خاص إلا إذا كان في عصر يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر. وضينا وفي مستلسة إما عدن المجد والشاهد المغرب المغرب تخديماً أو تأخيراً في وقت المشاهد تمام الأمر؟ قالوا بالكناة مع الجميع الجامعة مثل كده دوار فيه لحديث الأثار جمع طول إن هو يؤخر الصلاة طولة لآخر وقتها ثم يؤخر الصلاة ثانية في أول وقتها واشتركوا لها شروفاً إنه هو يأخر حتى لا له إلا موضع أربع ركعات من الأولى إذا كانت ظهراً تمام؟ أو موضع ركعاتين كانت قصراً فأله ما عندناش جنة في المسائل دي هيجمع جمع طول تمام نفس الشيء اللي سار من ثنيات المغيرة ثلاثة وعشرين ومن سوول السه والصدح للأحبار للمثله وشن عزيزًا على مقولة الحنفية وقال إن فيها من العسر ما يتناسب مع وصف الجنة ده أنا أصل لكل صلاة وأنا هدمت مبالغ وما تحبش الشروط الصعب دي نيكه إن بتقول إنه هو لابد أن يظل مرتقي ومتربس إنه هو لم يبقى للوسي لمسطر ماركح طب المسطرة اثنين انا بقعد من النصول من النصول من النصول من النصول من النصول من, من النصول من يتوسط هديحتيبها على مضافرة منه قراط الفتح منه مشكلة نشكل الفتحة دي بعض الضد الصعب تمام؟ فهذا أمر يحال او يصنع لحال عليهم ثانيا انه لم يأتي فيه الشرق المصر انما وفهات منهم يعني ليس عنه يريد منه ثانيا انه أصر فيه من المشاقة دي نبيل في أخرى للروسة عن شاويها روسة ده كانتها أصرى من العديد لا أنا صلي كل ست صرحة في وقتها خطة عليه وبعدين الإنسان طول الصلاة مشغول هل هو ما يتنفس لما ما ي يأخذ وقت ثاني؟ أمن أمن طال ساعة ثانية ولا ما يتنفس عمري صعب. ولذلك سطر لنا الجمهور أن الجمع بالأعداد المذكورة في المواضيع المذكورة التي ذكرها عند الخصوص يعني يعني يعني منحة في في بنية جمع تقديم جمع تقديم أحسن تأويل جمع تقديم إنك تصلي الصلاة الثانية في وقت الأولى تصلي العصر في وقت الظهر يعني تصلي الظهر الأول وبعدين العصر وقت الظهر. الآن يكون هناك جامع صوري جامع حقيقي لا حتى حق. والجامع اللي هو التأكيد ينتظر حتى ينقل ربط الصلاة الثانية للفعل ويصال الولد وقت أول إيه في أول ربط الصلاة الثانية القبل الصلاة الثانية في أول وقتها ينتظر في وقتها في آخر وقتها بحسب ما يدد فيه الحاجة والحاجة أصل ذلك حديث عبد الله بن في مجهد أنه قال قام عبد الله بن عباد فخطب لخطة طويلة بعد عصر حتى غابت الشمس وتشغلت النجوم وبدأ فقال رجل الصلاة الصلاة يعني المغرب وابن عباسم لا يثبت إليه والرجل لا يثبت الصلاة, الصلاة. فالتفت إليه ابن عباسم وقال تعليم السنة لأم نفسك هل تشعلم أنت تتكلمين أنت هتقول لي أعطي ذا وحجي ذا تعليم السنة لأم نفسك لفتصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر وعصر والمغرب والعشاء من غير خوفين ولا مرض وفي الوقت من غير خوفين ولا مرض قال عبد الله بن شفيق فحاش بصدري شيء من كلام النعمان، فأتيت أبا فضيلة، فسألته فصدق ما قالته هل عيب؟ النعمان بكل صحة، فرجع لا نعمان، فقلت لماذا فعل صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ريح من كذا في المدينة؟ أنا مستطر من غير مطر ولا مرض ولا خوف، لماذا ذم؟ قال أراد أن لا يحرج أمنه صلى الله عليه وسلم. بلمس فكمل ما يقول، فبأي صورة من دفع الحارس كان هو المشهود؟ يجمع في أول. ها وقت الاولى بين وقت صلاتين يعني مثلا عايز صلاه الظهر 30 ونص 3 والعقرب ده انا 4 ونص ده رقم العصر هذا ساعة بربع ساعة بنص هي مع هيجمع صلاتينا بس كده في وقت العصر في اوله في وقت العصر ده وقت الحاله قبل الصلاه الشمس ده ما ترى بما تندفع به الضرورة ثم قال رحمه الله تعالى قال أبو يعلى الفرار قال تمام ومنهج الحنابلة في هذا الباب اوسع المذاهب باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ومذهب الحنابله في هذا الباب اوسع المذاهب فعندهم كل عذر اباح ترك الجمعه والجماعه اراها جمع بين الصلاتين سهله خالص وعليهم يبيحون الجمع بين الصلاتين لمن خاف لمن قام بتلقي الطعام لمجموعه من الناس لمن قام لبعض الاعمال التي يعني يتحرج من فواتها نحو هذا ويعضد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا أحدكم الأمر يشغله او يخشى فوته فليصلي هذه الصلاة يعني الصلاة صلاة الجمعة بين الصلاة ولذلك في رواية مسلم لما جاء العلماء باية تنظيم رواية عبدالله من الشفير بغير, بغير خوف ولا مطر قال قال الحنبي بسبب المرض لكن يرجى عليه الرواية الأخرى إن مسلم أيضا بغير خوف ولا مرض قال الملكية يعني بسبب المطر لكن إذا جاءوا عن رواية بغير خوف ولا مطر ولا مرض ولا خاصة لأنه في المدينة يبقى لماذا كان العزر؟ هنا السلف العلماء فقال بعضهم يجوز الجمع بين الصلاتين بغير عذر لمن لا يتكدوه عادة ممكن احيانا كلا يهميهم طبعا بس المسألة كبيرة الخطيئة لان ممكن بعض اخوة المساكلة عليها. مرة هيدا جيب ندرة وبعد ندرة بيبقى ايه خد كل شوية وارفخد بصواتين مع بعض كل شوية ثلاثين مع بعض ولكن الشرط العلماء ابراغ الى الله ابننا فقالوا لمن لا يتكدوه عادة وهذا ماذا يفتحنون من الم من الحشّافعية ومذهب عبد الله بن شقيق وأبي هريرة ومذهب عبد الله بن عباس، تمام؟ ونثر غير نثير من السلف أشهوا عنهم الإيمان النووي في شرح مسلم رحمه الله تعالى. إلا أن الأشبه الصواب من صنيد عباد أنه فعله للحاجة العارضة تعليم من الناس أمر الدين، ولو هو صرفهم بعد ما عرفوا الصلاة المغرب غلب حيرواهم شر تاني. ولذلك تدل الشيخ الأدنى أنه لمضارفة العين ها. مع احتدام المجلس مجلس والمساله خلاص قرب يوصل واحد الواحد بيسلي الاسلام وهراح يوصل ما تسيبوش وقت اه لحد ما اصلي دي انت هو جماعة جماعه ده مع تاخير بيوقف انت لذات المساله يعني هتفضل كده ان انا ما اتمنىش ان يبقى شغله ما لهاش حاجه اما تكلم كلم واحد حشاش وعملت تكلم معاه هو كده كده هيسيبك على جورص في معاك في الفيلم حبيب داوود لا ممكن يميش لما العجب ويستقيم على امناه هتتوهنش لما كانت المساله الموضوع ده انت اولا انت انجو انجو بنفسك يعني تبقى ان انا كلام كبار شفر ألباني بيدكل في بعض الأشرة نطيف يحيى بن نمعين وأحمد بن نحمل ولعله وكي إذن الجباح كانت يدرسونا بعض مسائل الحديث في بيجئة تمام؟ فتشاغلوا عن الجماعة حتى دخل وقت الصلاة الثانية فصلوا جماعة في مكانهم جمعوا بان الصلاة الثانية بقول هل يبقى التميذة صحيحة مشتهرة عنهم والجباح فده لي من لا يتحده على للمسائل الطريق يعني مثلا عمر يتعلق ببعض المصالح المسلمين العام أو صفة مش هينقضوا كده لا بأس ممكن تطرق المجلد وتصلي جماعة وجامع كمان لمن لا يبتديه عادة من حاجة العمر الله رب الله أشكك وإن وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله التمع بين الظن والعصر والمجلد والعشاء في وقت إلا هم إما تقديمه وإما تأييد لأن ابن عباس قال دمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمدري ولعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر مرض ومنتفه عليهم وقد أجمعنا على أن الزم على يجوز من غير أثر فلم يبقى إلا المرض لكن ترد عليه الرواة بقولهم أن من غير خوف ولا مرض ولأن النبي أمر سهل تبيت شهيد وحن تبيت جحش الزم بين الصلاتين لأجله مستحر وهو نام مرض إنها دم على غير الطبيعة رجي بيهنك وهو نام مرض وهو أي المخيمس مخيل في التقديم والتأخير أي ذلك فعل جاهد طبعا بينتصد الجامحة السوري وماذا نحن فيه مين الشركان يا رفو الله تعالى وداته ناشيك ناشيكيان بقول بالجامحة السوري بقول إنه إذا ورد يعوشته من الكلام الجامحة السوري بيحمى عليه إن الأطلاق كل صلاح في وقتها ولكن نقول مما تلا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيقول إن الجمع الصوري ده زائد في وما هوش جمع حقيقي اصلا فلماذا يقع في شهاده للطبر عبد الناصر الشقيق حرج ويبقى روح انت اسعارها بالافعار في, في المساله دي مجمع عليه مش موضوع نتابع ايه اللي هيخلي عبد الناصر الشقيق إلا لان هو فات وقت الصراع الفقر وضع الامر والمسألة يعني زي ما قال الشيخ الاسلام ابن تيميه وجاز من الشيخ ذات الفوارق من فوق ولكن المساله بها ايه هو علمنا كده ان احنا لا بالأقوات اللي بما نتدير بهم الدنيا وبينها بالجنبور أغرق وأولى فلا بيقول وقد أجمعنا أن الدم لا يجوز من غير عذر، فلم يبقى إلى المرض ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة من تسهيل وحملة من بجحش بين الصلاتين الأجل للسحابة وهو نوع مرض، وهو مخلير في والتخير والتأخير أي ذلك فعل جنب ولأن النبي كان يقدم إذا ارتحل بعد دخول وقته ويؤخر إذا ارتحل قبله خلباً للأسهل فكذلك المريض طبعا هذا الفضل معنا وإلى غضب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل بعد الدوال صلى الظهر الظهرة المرسل وإذا ارتحل قبل الدوال أخر الظهرة فصلىه هو العصر والعصر جميعا من قال فإن جمع في وقت الأولى اشتلق نيات الجمع عندك إيها لأنها نية يستخر إليها فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر واختار في كل الإسلام أن نية في هذا الموضع ليس الشرطة وإنما ما طرأ الحرص يعني إيه جاء دلزامهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين غير أن يخبر أطفالهم فألنا لهم أن يستحضر النية في هذا المعنى هم لا يعلمون ما يفعل صلى الله عليه وسلم وكان الأمر في القصر والإثنان لا يسترطوا على ظاله واحتروا بشيء الإثنان وانتفر له أي منذ الس ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في التانيه منهم تمام يعني لو وقعت يا بوش ده قدام ايه بسبب الايه الخوف والمرض والمطر ما في الحضر الخوف على النفس والمال والولد خوف على النفس من عدو او من سبه ايه او من نار او من حريق او من غريق او على المال من سرقه او نهب هذا او على الولد من ما يقع به على نفسه ولذلك لو احنا قلنا ان الانسان مثلا بيتعرف في مثل هما التجار بقى ومش بيشرفوا كلام من كده يا حبيبي دي ما عندوش حد يبقى ما بنزلش ها له أن يصلي في مكانه ويعبر بالجمعه يعبر عن فكر الجماعه وله أن يجمع بين الصلاتين بينه الصفر وبين الخوف على إيه؟ على المال تمام يعني ويبدل المره كده مره كده هو ما بيبقاش واحد بس في وقت الحاجات دا. فلو كان يعني فهو من أهل الاعباري لا اثم عليه في ترك الجماعه ولا حاجه عليه ولا تطبيق في الجمع بين الصلتين في وقت انتجما خاصه بالجمعه بيقول فإن جمع أو يتبر سمرار الهدري حتى يشرع فيه ثانية منهما لأن افتتاح المولى موضر النية وبالفتاح الثانية يحصل الجمع فاعتبر الغذر فيهما وإحنا هم الموضرة بالشرط على الضوء ولا يفادق بينهما إلا بطدر الغذور لأن معنى الجمع المتابعة والمقاربة ولا يحصل ذلك مع الفرق الطويل والمرضر في طول ذلك وفي صريح إلى الغذور وقبل الوضوء يشيه بالعوتي فقد درناه بينا شيخ الثامن الثانية برضو يقول المسألة لا ضابطة لها فقد يحسروا إلى الفصل لحاجة بالصدق والسادة اللي بحديث ايه؟ حيث الجامعة مستجدة في ليلة في جامعة أن المريكة الصلاة كان ايه؟ يصدر مغرب ثم بعد ذلك يأدنه في ايه؟ في إناخة العبل وتنزيل الرحية وكلام من كده وبعدين يقيم للإشاء وطبعا دول عدد في للجدة يقول لك طبعا نشوف ما بتسار كده حيقول من تزيد كل الحادثة أنا خايف جداً وتنقيح الجمال وحد الركائب والنائل المضاعير خلاص من كذا والأكل والأشريبة والأكسيا وال... وممكن يأخذ منهم ما تضوي تمام؟ لكن ابن خلاد ما الله تعالى يعني ضبط المقالة أكثر من شغل سلمان جلداً أمس شغل سلمي بيقول لا يلزم المهلة بين سنتين ثلاثين جلما تقديم أو تأجيل ابن خلاد يقول لا بالتقديم لازم يكون وراء بعض في الت هو دل جمل في التقديم لازم يكون وراء بعض أما في التأخير لو أنت عصلي الظهر أول صلاتك بعد فعك وقت العص فتبقى العصمة ساء ممدودة الإيه لأخر وقتها ولو كذلك في المغرب أنت صليت المغرب في وقت العشاء فلك أنت تتوسع في الإيه في المغرب في العشاء لأخر وقتها وده اللي حصل في ليلة الجنة لما نصل المغرب وشافنا إيه جمع التأخير فصلى النبي فصل من المغرب وبعد كده إيه خلهم بعدين خافوا الجنال وينفجروا الحاجة وينقلوا البطايا وينفجروا الكلام من ذا فدا تنفيه في وقت الصلاة الثانية أما في الأولى في هو الابرأ للذنب ان هو يصلي الصلاة تباعا من غير طول فصل الا لوضوء ونحيه قال وإن اخر يعتبر استمرار العذر الى دخول وقت الثانية حيث مع تأخير بعذر المطر يبقى لازم المطر يقدر مستمر لحد ما يدخل وقت الثانية تمام؟ بعذر المرض يبقى لازم مستمر لحد دخول وقت الثانية الخوف على النفس او المال او الولد او افعليه يبقى المر... العوض اللي يوصل فائده لحد يحقق في كل وقت ايه السر انزال قبل وقتها لازم هو ان يصلي قبل دخول وقت الايه ايه السر لانه وقته الذن ويعتبر ان يذهب يجمع في وقت الاولى قبل ان يضيق عن كانها ولا مسائل مين دي فيها فيها والشرح ما مخنا نقول خوف على المال المعتبر مش مثلا النص بين ولا خمسه جنيه حي عامل له وردنه الصلاتين لا واحد واحد بظاهر لان غالبا الناس الفاهميه دول ها واصحاب البضائع مثلا فاتح قدام المحل فرش قد كده عشان يلمعوا يلموا كل الصرايع من حيل حال وراح يصدر هو يفرش ويلم طول النهار واخد وممكن يكون بيبدله وراضي مع بعض واحد فاتح يفوت العصر أو الثاني مثلا هيفوت المغرب او ناق هذا الأمر او ممكن يضطر يجمع صلاتين وهو في غير سوق بلده وبعدين المساله مفيش صحه رقابه ثانيه وبعدين خراب بيته من الناس وضياع الأموال والله ده اللي حرم علينا يضيع المال تمام فده مثل هذا المال يكلف امور المتقين وتتعطل تجارات الناس الله سبحانه وتعالى إذا ضاق الأم واستأوى على على المثل نعم وأنا داعي عليكم في الدين الحرام نعم المطر نفس المسألة العلماء تكلموا في مسألة حد المطر الذي يجمع فيه في الصلاة يقول لك المطر الذي يتحاشاه عاقة الناس عادتنا يعني النوم المرور في الشارع خليد ترى تحت بلاكونه حقه هو هذا المطر الخليج ما بالصوت مش شرط لا كل أرض واحدة وكلام من كده وطبعا بيستدل عرض إذا كانت الأرض واحدة كانت الخور والزيء والبقر والنخلة كما في فهد مسلم من حديث ابن عباس انه امر المنادي ان ينادي يوم الجمعة ألا صلوا في البيوت ألا صلوا في البيوت يوم الجمعه صلوا في بيوتنا اوضوا بيوتنا يوم الجمعه فراح الناس الى النبي وقال ما هذا الذي نسمع قال وما لي لا افعل وقد فعلهم خير من دي رسول الله صلى الله عليه وسلم امر المؤذن يوم الجمعة في يوم المطير ان يقول للناس الا صلوا في بيوتكم الا صلوا في البيوت ثم قال ابن عباس الا ان الجمعة عظمه ولين خشيت خفيف على بريدهCompetinoتين بعدها زحليق ظبطوا كلامنا كده ده يطلع يتعلق الكسر رقبته لا لا ضرر ولا ضرر فطبعا في الارياض زي ما شفت استنى ودلوقتي خرج ما يقدرش القاذب يحلق المدافع برليمش حد في بعض القرى فيه نسبه اضطراب عاليه جدا جدا او ذوئيه شويه مطره يخليها معجله حاجه اخرى ايه لو وقع البنا يعني ما يعرفش يخلعوا الارض ابدا لازم يقلعوا الشجر ده مش عشان يقدر يمشي هذا خرج على الناس. ساد الشريعة لتطبيقه فيه ولا فيها إنه داخل أبو القصا، أما من تحتنا هذا يقول أهل فلا فالأحرار، ومسألة بقى طريقة الجامع بين الصلاتين في المطر هل هل يجمع بين الصلاتين ما كان معسكرها في المدف، أو ما كان بين بيته وبين مجيء الصباح اللي السنة والطفلات دي تمام الحين بتأمل في أن الإمام رفع ثاني، السلاف الرماة هذا اللي فقلا أبو سليح وقال بعضهم إذا كانت الرخصة عامة استفاد لها من كان من أهلهم وليس من أهلها. ولا لا تقبل أهلهم تمام وفي رسالة مفردت ما جمع بين الصلافين من الحضر بوزر المطر الشيخ مصور حتى قال في رسالة طبيبا ما سيئها قال فيها كلامة فيه المعلمات فيه والفقهاء رحمهم الله سيئ الشيخ عمد سعيد وسميه للفقيه الموثق نعم مسألة فول ويدوج الجامعي المساعدة له القصر لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعد به السيو يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المدرة حتى يجمع بينهما وبين العشاء حتى يجيب الشتاق مسألة ويوجد في المضي بين العشاءين خاصة ومنها الحنبيلة والملتية النووي جزم بين أي بين العشاءين في المضي خاصة. لأن أبا سلمة قال لنجسونا إذا كان في يوم المطر أو مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء أخرده البخاري والدوريس نظام وكان ابن عمر يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر لما انهب ابن عمر لكن مذهب الشافعي رحمه الله أنه يجوز الجمع لصلاة النهار وصلاة النهي دعوذ المطر وهذا أوسع النذاهب وهو الرجل قدرية مذهب الشافعي أن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بسبعون المطر خاصة في القرى التي يشتد فيها الوحل والطيب واما المطر الذي لا يبل التياب يعني ان هذا كده خفيف طل خفيف كده فلا يبيخ الجامعة لعدم المشقة فيه وكده اطلوا والسلدوا كالمطر ما فيه فيه اتثان بقى في حقوق الفراءات الجامعة بالفراءات دي ما خلاصة كده هنقق عند هذا البل ها شكرا هو على شكور نحن توا صوات المغرب و... ما حيبخلها هي صوات الإنشاء والوقت بتاع الصفر نزل لما نزل في ذلك آسى العشاء فلنزل من الجمع وال من الجمع خلاص ما لابد من الجمع هذا يحال والوقت قال أنه حصل لما العشاء تدل هنا. فقضيت حاجته وعاد إلى بلده خبر العشاء ماذا يفعل حصل المغرب في وقتها. دخلت العشاء خلاص حصل المغرب الأول في تكتيبها ها سواء مع زماعة مفردة ثم يصلي إيش؟ هذا خط الزمارة. إيه لا الخط الخط متعدد بالسفر بالضربة الأرض هل في سرقة متعددة غيره أو كلاسي احتكام سرقة شاء الله نعم طبعا الواحد ممكن يأخذها تفصيل في مجلد 24 من مجموع ستة وأو ممتاز صح لا في صعب ولا بولس على صعبات مجلد أربعة وعشرين من مجموع ستة من 21 وعشرين وضعه 21 22 وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين ولا تقله متقول بتاخد هذا الجزء يعني هنشجعك على الموقف ده سهل خالص يعني وميسور واد ما في من بحث ممكن تكون مطولة شويه انما سهل جدا وكان بعض مشيخنا المعاصر هو اللي كتبه يعني تحس ان اللغه سهله جدا جدا وبسيطة الطريقه نعم امم الاماء اشاره بالراس بالراس فقط امم الاستاذه طبعا انا خالد دي زي كل سنه اولى نعم طيب نتقبل هذا القدر وصلى على بنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا سُبْحَانَ اللَّهِ مَرَضَانَا مُحَمَّدٌ شَرُوْلَ اللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُنَا سَخْرُوْنَ قَوْمٍ تُوَلِّكَ لا تُصَلِّيَهُنَّ وَلَنْ تَصْلِّيْنَ وَلَنْ تَصْلِّيْنَ وَلَنْ تَصْلِّيْنَ